وَلَنَأَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا مَاءً سَجَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مُبَشِّرُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ يسؤ لهم ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من قلاط أو ينثو من الأرض، ذلك لهم خزي في, في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم سعرا فعلوا أن الله غفور رحيم يا لا من استقروا الله ويتقوا إليه الوسيلة ويتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعه ومثله معه فمثله معه ليستجو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.